النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. يا جنود الله إنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثالث والعشرون من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك سبعة عشر وإصابة آخرين من الشرطة السريل الكافرة بكمين لجنود الخلافة في كالموناي البداية من سريلانكا. هلاك سبعة عشر وإصابة آخرين من الشرطة السريل الكافرة بكمين لجنود الخلافة في كالموناي بتوفيق الله تعالى استدرج الإخوة أبو حماد وأبو سفيان وأبو القعقاع تقبلهم الله تعالى عناصر الشرطة السريلانكية الكافرة لكمين في منطقة كالموناي شرقي سريلانكا مساء أمس حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة وبعد نفاد ذخيرتهم فجروا عليهم أحزمتهم الناسفة ما أدى لهلاك سبعة عشر كافرا وإصابة آخرين ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق من صلاح الدين بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عناصر من شرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة قرب مدينة بيجي أول أمس ما أدى لإصابة عدد منهم كما تم تفجير عبوة ناسفة على عنصر من الحشد الرافضي المرتد في مدينة بيجي ما أدى لإصابته ولله الحمد وفي الأنبار بفضل الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي صورا لأسر وقتل عنصر من الاستخبارات الرافضية المرتدة قرب مدينة القائم ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الشام من حمص بتوفيق من الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي صورتين لأسر وقتل عنصرين من الجيش النصيري المرتد في ريف مدينة السخنة كما أصدر أيضا تقريرا مصورا لجي في بعض عناصر الجيش النصيري المرتد وغنائما من الله بها على المجاهدين إثر كمين شرق مدينة السخنة ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين حلاك سبعة عشر وإصابة آخرين من الشرطة السريلانكية الكافرة بكمين لجنود الخلافة في كالموناي وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها الجنات تدعوكم فجودوا